بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله أيها الإخوة في روضة من رياض الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة علي وعليكم وعلى جميع الأخوة المستمعين كنا فيما سبق تكلمنا عن مرحلة الرابعة وأخذنا في الحديث عن دلالة السياق والتي تتعلق بالسباق واللحاق ووقفنا على بعض الأسئلة لبعض الأخوة أظن السؤال وقف عند إبريس فضل يا إبريس نعم أحسن الله إليكم بضي الشيخ ذكرتم في المرحلة السابقة أن عدم الربط بين الكلام فيه إخلالهم بالمعنى بل لا يكون في كلام الله عز وجل فنجد مثلا آية في صورة الرحمن فسرها بعض المعاصرين من, من يفسر بالتفسير العلمي أو الإعجاز العلمي يعني سلك في ذلك مسلكا غريبا وهو عدم مضيه على نمط السلف فالآية قبلها سباق وبعدها لحاق وسياق الآية كله في يوم القيام ويوم الحساب والجزاء ف الآية اللي هي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السمارات والأرض تنفذوا فسر هذه الآية بأنه الصعود إلى القمر مع أن الآية ما قبلها تكلم عن يوم الحساب سنفوق لكم أيها الثقلان وما بعدها أيضا عن يوم الجزاء يوم لا يشأل عن ذنبه إنس ولا جان يعرف المجرمون بسيماهم فما موقفنا من هذا التفسير نعم حسن تبارك الله فيك يعني بالنسبة لي مثل هذه الآية وعند نظري في شبها وفي لحاقها، يعلم يقينا بدءا أن الآية تنزلت حين تنزلت لبيان هذا الغرق وهو ما يتعلق باليوم الآخر. ولكن هذا المعنى لازم أن يكون خافا فيما جاء فيه السياق. يعني قد يستنبط من السياق دلالة، أو قد يستنبط يستنبط من الآية نفسها ذلالة قد يكون السياق لا يدل عليها مباشرة مبدئا ولكن لا مانع عند توسيع النظر في الآية أن يكون هناك نوع استنباطي من الآية نوع فهم لها فهما يكون فيه شيء من السعة لدلالة الآية فعند إذن أصل الآية تكون في الكلام عن اليوم الآخر وفي بيان ما يجري في ذلك اليوم وأن الإنسان في حاله وفي قوته هذه إنما هو ضعيف لا يستطيع شيء إلا بسلطان من الله سبحانه وتعالى والتحدي هنا جاء فيما يتعلق بأن ينفذ هذا الإنسان الضعيف في ملكوت الله سبحانه وتعالى بقوته وبحوله فأصل الكلام جاء فيما يتعلق باليوم الآخر وقوة هذا الإنسان في ذلك اليوم العظيم ولكن لا بأسة لا أن يكون هناك السنباط لدلالة يدل عليها الفاظ الآية تدل عليها الكلمات التي وردت في الآية يدل عليه سياق الآية بنفسها وإن كان خارجا عن السياق العام للآيات يكون استنباطا زائدا خارجا أو يعني ممكن يسمى بأنه استنباط يعني من من عموم كلمات الآية فعموم كلمات الآية وإن كان السياق لا يدل على هذا المعنى بنفسه إلا أن عموم هذه الألفاظ لكلماتها تدل أيضا على أن التحدي هذا إذا كان في اليوم الآخر فهو أيضا ثابت في في الحياة الدنيا فهو أيضا ثابت في الحياة الدنيا فهو في مبدأه وفي أصله متوجه إلى التحدي في ذلك الموقف العظيم لأن السياق دل عليه ولكن أيضا كذلك هذا التحدي أيضا ثابت في الحياة الدنيا ولن يستطيع أحد أن ينفذ في أقطار السماوات والأرض إلا بسلطان من الله سبحانه وتعالى أما الكلام عن الوصول إلى القمر ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أبدا أن يكون في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى لأن أصلا هذه يعني أقول هذه النظرية في أن الإنسان وصل إلى القمر لذلك يعني كثير من أهل العقل ينكرها ويقول انه الإنسان لم يصل حقيقة إلى سطح القمر وأن هذا الذي يجري إنما هو عبارة عن خدع يعني إنما هي كما يقال سينما ليس هناك شيء حقيقي في الوصول إلى الأرض وأن هذه الاثباتات التي يؤتى بها مدخولة وأن هناك دلائل علمية أن الإنسان لم يصل حقيقة إلى القمر فالدخول في هذا الباب أنه في الدليل على الوصول إلى القمر ونحو ذلك هذا الكلام لا ينبغي حقيقة أن يعني يتقوله إنسان يتكلم عن كلام الله سبحانه وتعالى في تفسيره ونحوه ولكن يتكلم بكلام علمي عام يعني الذي ثبت حقيقة من أن الإنسان استطاع أن ينفذ في أقفال السماوات وأن يصل إلى يعني طبقات عالية في السماوات وأن هذه الاتصالات الموجودة الآن على وجه هذه الأرض أصبح الإنسان يستخدمها في كل أموره. أنها من خلال أن الإنسان استطاع أن يصل إلى مدى معين في أقطار هذه السماوات فوصل إليها فاستطاع أن يرسل هذه الدردبات التي من خلالها نقل الصوت نقلت الصورة نقلت الشيء كثيرة جدا من خلال هذه الدردبات فإذن يكون الكلام في حدود ما ثبت علما يقينا أما ما بعد ذلك لما قد يكون الإنسان يعني فيه شيء من التقول على كلام الله سبحانه وتعالى وشيء من تحميل الكلام ما لا يحتمل فينبغي للإنسان أن يفركه فإذا الكلام عن نثل هذه الآية نثل هذا المعنى لا به ولكن أيضا كذلك لابد أن يكون معه إشارة إلى المعنى الأصلي الذي تكلمت عنه الآية لأن هناك معنى أصلي دل عليه السياق وهناك معنى فرعي دلت عليه الكلمات التي جاءت في هذه الآية واضح؟ نعم واضح أحسنت يا مارك الله فيك في سؤال آخر محمد بذلك الله خير شيخ قد يقول قائل لماذا البحث في التدقيق؟ في معاني بعض هذه الجمل التي لا تنبني على أحكام عملية شرعية. أحسن طالبناك فيك. يعني تقصد أنه مثلما يعني تضرب مثال لنا في هذا؟ مثلك مثلا كالجوال أي نعم فلا بالكنس بالخنس الكنس يعني تقصد أنه لما الكلام عن مثل هذه الآيات لا. وعن معانيها وعن اختلاف السلف فيها وعن الراجح من المرجوح فيها مع أنه لا ينبني عليها حكما عمليا يعني حكما فقهيا حلال وحرام ونحو ذلك طيب هذا جيد هذا السؤال حقيقة يعني يتبدّر إلى أذهان كثير من الناس عند الكلام عن تسير كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني هذا النوع من الإصّال إنما يرد حقيقة أن الإنسان في تصوره لدين الله سبحانه وتعالى يكون قد حصر نفسه في مسائل الحلال والحرام عندما يتكلم عن مسائل هذا الدين العظيم يكون قد حصر نفسه بأن أهم ما يتعلمه في شرع الله هو ما يتعلق بالحلال. والحرام وقد سبق الكلام أن هذا ليس بصحيح أبدا وقد تكلمنا في بداية هذه الحلقات عن كتاب الله عز وجل وأن هذا الكتاب عندما تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك قضايا كبرى جدا قبل مسائل الحلال والحرام تكلمنا في مسألة التدرج سمعتم ما ذكرنا في مسألة التدرج وأن هذا الدين عندما جاء لم يبدأ بمسائل الحلال والحرام لا تشرب الخمر لا تقرب الزنا، لا لا أبدا وإنما بدأ بماذا في تقرير حقيقة عظيمة وهي ما يتعلق بالإيمان بالله عز وجل بالتوحيد توحيد الألوهية توحيد الربوبيه ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى بتوقيره بتعظيمه بتعذيره بالخوف منه بالتوكل عليه بالتعلق به بالعلم أنه لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر منه سبحانه وتعالى إذن هذه الحقائق هي التي تنزل القرآن أول ما تنزل من أجلها ولذا لا تجد في الصور التي تنزلت في بادئ, بادئ الجعة لا تجد أنها تكلمت عن لا تجد أبدا أنه تكلمت عن الحلال والحرام إلا قليلا جدا وإنما كان الحلال والحرام أي المسائل الفقهية الفرعية إنما كان ذلك متأخرا وأكثر جاء في المدينة في السور المدنية أما في السور المكيية الكلام كان عن حقيقة أعظم من مسائل الحلال والحرام من جهة الأحكام الفقهية الفرعية الكلام جاء عن تقرير مسائل الإيمان عن التعظيم عن التقديس وهذا الذي رفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي رفعهم أنهم لما جاء القرآن تعلموه كما تنزل فقر الإيمان في قلوبهم بعد ذلك جاء العمل لكن قبل العمل لا بد أن يكون هناك إيمان ولا يمكن أن يكون هناك عمل أي حلال وحرام هذه المسائل الفرعية الفقهية إلا وقد استقر الإيمان استقرارا كاملا في القلب عندئذ إذا ورد الأمر استجاب الإنسان وإذا ورد النهي انتهى الإنسان فاذا يجب أن نعلم أن الدين ليس هو حلال وحرام ليس هو فقه فقط مسائل فرعية فقهية أحكام الطهارة والصلاة الصيام أحكام النكاح والطلاق الحدود والقصاص ونحو ذلك البيوع لا هذه جزء من دين الله عز وجل شيء من دين الله عز وجل وإذا اذا تنبهت إلى تاليف أهل العلم في علوم الشرع تجد ماذا تجد عندنا كتب اختصت في مسائل ماذا الاعتقاد وكتب اختصت في مسائل الفقه كتب اختصت في مسائل التفسير كتب اختصت في الحديث كتب في باللغة أيضا وغير ذلك من أنواع الفنون في شرع الله عز وجل فإذن الفقه واحد من ماذا واحد من علوم كثيرة الفقه واحد من علوم كثيرة وليس هو أهم العلوم أبدا ليس هو أهم العلوم وليس هو أعظم العلوم وأجل العلوم مطلقا إنما هو ثمره للعلم بمسائل الكتاب والسنه ما يتعلق بالحلال والحرام ان هناك من العلم المدني العلم الذي يدخل في القلب وتعلمون ان العلم الذي تكلم عنه الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين وكذلك السلف ينقسم الى قسمين علم الذي يسمى العلم بالله وعلم بأوامر الله العلم بالله وعلم بأوامر الله سبحانه وتعالى والعلم بالله عز وجل يدخل فيه العلم بألوهيته بربوبيته بأسماء وصفاته ويدخل فيه أيضا العلم بما أخبر به سبحانه وتعالى من ما يقع في الـ الـ الآخرة من ما يقع عند الموت قبل ذلك من ما يقع أيضا في الجنة والنار فهذه العلوم أعظم بكثير من مسائل الحلال. الحرام. والحرام هذه العلوم ما يتعلق بالعلم بالله بالعلم بما أخبر الله عز وجل به سبحانه وتعالى فيما سيأتي من أهوال يوم القيامة فيما سيقع للإنسان بعد انقسام الناس إلى فريق في الجنة وفريق في السعير هذه المسألة أعظم بكثير لما يتعلق بمسائل الحلال والحرام ولذا أضرب لكم مثلا ولا أطيل وإلا هذا أصل كثير جدا عند أهل العلم يعني يحتاج حقيقة إلى بيان وإضاحة وهذا موطنه لكن لا نستطيع أن نطيل أكثر من ذلك أضرب لك مثلا فيما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بالتابعين أيضا انظر إلى أفضل الصحابة من هو أبو بكر. أبو بكر بما فضل أبو بكر على سائر الصحابة بما فضل هذا الصحابي على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقر. بشيء وقر في قلبه بشيء وقر في قلبه هذا الذي وقر في قلبه ما هو هل هو من سأل العلم بالحلال والحرام لا عبدًا لا لا وإنما هو ماذا؟ العلم بالله. العلم بالله, بالله, بالله سبحانه وتعالى والتعظيم لله والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي الحقيقة ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام ما؟ معاد معاد, معاد؟ معاد؟ معاد هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام ويشر أمام الناس ببرتوه أمام أهل العلم برتوه يعني يتقدمهم رضي الله عنه وأرضاه فإذا هذا معاد أعلم الأمة بالحلال والحرام مع ذلك هل هو أفضل من أبي بكر؟ لا, لا ابو بكر افضل منه بدرجات كثيره جدا بما بشيء وقر في قلبه ولذا انظر الى مثل اخر يوضح لك هذا القضيه تماما بل هو يمكن اوضح في بيان هذه الحقيقة من المثل الأول وهو فيما يتعلق بافضل التابعين من أفضل التابعين من أفضل التابعين, من أفضل التابعين, من أفضل التابعين سعيد بيدي بيدي ابدا ليس سعيد بن المسيب الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في وصيه وصيه القرن, القرن افضل التابعين بالنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا هذا الامر ابدا هذا التفضيل لأن سيعلم أن سنقيس الأمور بمثل هذه المقاييس. معي تنقيس هذا المرض نقيس من هذا النوع يعني سنتي نقول والله سعيد بن مسيد اعلم وافقه الفقه عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اجله التابعين وكان اندر بن ناهيا عن المنكر وكان وكان وكان وكان, وكان, وكان في شرته كذا وكذا وكانت الصلاة لا تفوته ابدا بل تكبيره الاحرام 40 عاما لا تفوته مع, مع الإمام وكان ايضا كذلك يقول لم ارى ظهر مسلم قط انما كان يصلي في الصف الاول وغير ذلك كثير في فضائله رحمه الله رحمه واسعه وكان حقيقا بهذا التفضيل لكن لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر الله عز وجل بعلم منه سبحانه وتعالى أخبر هذا النبي عن حال التابعين فجاء الخبر ممن من العليم الخبير سبحانه وتعالى بأن أفضل التابعين من؟ أويس القرني لو قرنا بين علم سعيد المسيد رضي الله عنه بالحلال والحرام وبين علم أويس القرني في الحلال والحرام أيهما أكثر علما بالمسائل الحلال والحرام؟ يوم <تصفيق> بن مسيح هو هذا من ذاك كويس لم يذكر بشيء من كبير العلم بالحلال والحرام أبدا لم يذكر بشيء من هذا مطلق لم يكن فقيها أبدا ولم يكن يفتن الناس ولم يكن يعلم الناس في مجال الذكر ولم يكن أيضا كذلك مما يعني اختص في هذا الباب أو طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب جمعه ولم يكن ممن أيضا أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاويهم في مسائلهم في أقضيتهم كما فعل سعيد بن مسيح وإنما كان رحمه الله ورضي عنه والحقنا به كان تميز بأمر واحد وهو فيما يتعلق بأعمال القلوب فيما يتعلق بأعمال القلوب يعني اهتمامه بأمل القلب هذا الذي فيه توقير عظيم لله سبحانه وتعالى وفيه تعظيم لله وفيه ايضا كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي طر في قلب عويس القرني هو الذي جعل عويس أفضل ايش جعله أفضل التابعين بينما لو قرنت بينهما فيما يتعلق بالمسائل الحلال والحرام والعلم بها قد فضل سعيد بن مسيد كثيرا على أويس القرني. فإذا التفضيل ليس عائد إلى ما يتعلق بالمسائل الحلال والحرام أبدا وإنما هذه من مسائل التفضيل ومما يفضل به المرء على غيره ولكن ليست هي المناط الكامل والواحد في هذا الباب وإنما هناك مناط آخر وهناك حقيقة أخرى أعظم من العلم بمسائل الحلال والحرام مع عظيم قدرها وجليل منزلتها عند الله عز وجل ولكن أيضا كذلك هناك ما هو أجل وما هو أعظم العلم بمسائل الحلال والحرام لا شك أنه من الدين ومن أعظم ما يتطلبه المرء ومن العلم النافع ولكن أيضا هناك ما هو أعظم منه وما هو أجل منه وهو ما يتعلق بالعلم بالله العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم العلم بأهوال اليوم الآخر والعلم بحقائق هذه الدنيا الصغيرة الحقيره والعلم بحقائق ذلك اليوم العظيم المهول فيما يتعلق بيوم القيامة هذا الذي نريده أي يقرأ أي استقر فيما يتعلق بالكلام عن هذه الآيات وغيرها لما تتكلم عن سوره التكوير إلى الشمس كبيرة إذا ما جوا ثم إلى آخرين ثم تتكلم عن الجوار الكنس فلا أقصين بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عفعث عف هذه الحقائق أيها المبارك إذا فهمتها فهما جيدا واضحا جليا فإنها عندئذ تكون سببا في ماذا؟ في ماذا؟ في زيادة الإيمان في توقير الله عز وجل وفي ماذا؟ وفي زيادة الإيمان وهذا هو الأهم وهذا الذي ينبغي أن يكون في البدء قبل العلم بالمسائل الحلال والحرام وما أكثر من يعلم المسائل الحلال والحرام الآن بل يفتي الناس وهو يواقع الحرام وهو تارك للواجب كم من الناس الآن يعلم الحلال والحرام يفت الناس ولكنه إن رأيته في نفسه فإذا هو من أبعد الناس عن فعل أوامر الله سبحانه وتعالى ومن المتكبين للنواهي التي نهى الله عز وجل أن الإيمان لم يقر في القلب, لم يقر في القلب. واضح الكلام؟ إذا لما الكلام عن هذه الناية من أجل هذا؟ هذه الآية هي التي تغرس الإيمان في القلب هي التي تملأ القلب إيمانا هي التي تحشو هذا الفؤاد يقينا بالله عز وجل ولذا يحتاج إليها العبد كثيرا يحتاج إليها العبد كثيرا حتى يزيد إيمانه وحتى يرتفع مستوى اليقين والمعيشة بربه سبحانه وتعالى واضح؟ نعم <تصفيق> طيب في سؤال آخر في سؤال مثلاً الشيخ كان برخ خلافك في عربة صورة الفاتحة فلو نمر عليها مرة سريعا كده من حسب جميع اسمه والفعلية يبقى يكون في زيادة للإضاحة أكثر يعني في عربة صورة الفاتحة والنظر في ما كان منها اسم وكان نعم. منها فعل نجي جملة اسمية والفعلية لا بأس لكن لعل يحيل السؤال عليكم أنتم وأنا معكم فسريعا نعرب صورة الفاتحة سريعا وإن كان هناك من الخطأ صححنا لا بس فلكن نريد عربة سريع الفاتحة ثلاث دقائق على منتصف الحلقة نريد ان ننتهي من اعرابها قبل فسريعا ها عبد السلام اعوذ بالصره اولا من اعوذ بالله نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. اعوذ فعل مضارع مرفوع الضمه الظاهره في اخره بالله جرا مجرور متعلق بقوله اعوذ والفاعل ضمير مستتر تقديره اقرا اعودا بالله او اعوذ بالفعل جميل, نعم. جميل. نعم. يعني جميل نعم الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حروف جر و الشيطان مجرور ورجيني نعطول لشيطان صفة لل. نعم لا بسم الله الرحمن الرحيم فالباء حرف حفظين اسم مجرور والجر مجرة يتعلق بمحدوف ذلك المحدوف عند البفرين يقدرونه إسمًا صيروا إبتدائي بسم الله معند الكوفيين يقدرونه فعل أن أي أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن هو بسم الله الله نعطول لك نبات النبات اللي كلمة اسمي. و. الرحمن نعتل لكلمة الله الرحيم أيضا نعتل من الناس الأول الحمد لله رب العالمين الحمد مبتدا مصر بالضم الظاهرة في آخره لله جار ومزرور متعلق بمحدور خبر رب العالمين ربي بدل لكلمة لله ربي مضاف العالمين مضاف إليه بدل أو, أو, أو, أو صفة بدل أو, أو صفة أو صفة يعني عطفة ما بيكون فيها بعض شيء الرحمن أيضا نعتل لكلمة لله أو رب العالمين الرحيم أيضا نعت سابع للنات الأول مالك يوم الدين فمالك أيضا نعت سابع للنات الأول يوم الدين فيوم مالك مضاف ويوم مضاف إليه يوم مضاف والدين مضاف إليه أيضا إياك نعبده إياك هنا مفعول مقدم بقوله نعبده نعبده في المضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره والفعال الضمير مستثيل وجودا تقديره نحن وإياك الواو حرف عطف إياك أيضا معطوف على إياك الأولى فهو مفعول به مقدم على فعله والفعل هو نستعينه ونستعينه فعل مضارع مرفوع بالضل الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا أيضا تقديره نحن اهدنا الصراط المستقيمة اهدنا فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت النون هنا مفعول به مبني على السكون في نفسه فعل هو هنا مدى يسمى تلطفا وتأدبا مع الله عز وجل يقال عن سعليش نعود على الله يقول فعل أمر إذا كان الأمر موده الله سبحانه وتعالى يقال عن ما فعل دعاء. فعل دعاء. طيب فاصل قصير ثم نعود إلى استكمال إعراب سورة الفاتحة بإذن الله عز السلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة وعلى وبركاته. وصحبه وسلم تسليما الله الله أيها الأحبة مرة أخرى وكنا في الحديث عن إعراض بسورة الفاتحة سريعا وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم نعم أكمل عبد السلام آه. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فاهدنا هنا فعل دعاء فاعل ضمير مستتر يعود على الله عز وجل النون هنا هو نون الجماعة مبني على السكون في محل نصب النفعول الأول لقول اهدنا الصراط المستقيم، الصراطة المفعول الثاني لهدنا المستقيم نعسل لكلمة الصراط صراط الذين أنعمت عليهم فصراط هذه بدل من الصراط الأولى صراط أنه نعم، بدل ماذا بدل من الصراط المستقيم نوع البدل بدل كل من كل هنا كل من كل بدل ما لا ليس كل من كل أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بدل من كل من. من كل بدل بعض من كل أو بعض من كل بعض من كل هنا هل تأمل أنا أريد تأمل من لا. جهة المعنى لا تتبين من جهة المعنى أهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين انعمت عليهم هل الصراط الذين انعمت عليهم جزء من الصراط المستقيم او هو هو ها جزء أو هو هو لا, لا هو هو هو. لا لا يلبس عليك الكلام هو هو هو هو هو هو صراط واحد نعم فيكون الى النوع البدل ما هو انا اردت انقش عند هذه الدذات يعني حتى هو ماذا بدل <تصفيق> بدل كل من كل احسن تبارك الله انا عرفت انه هدرت القليل بس احسنتم من كل من الكلمات الاولى صراط مضاف والذين مضاف اليه وهو اسم موصول مبني في محل جر انعمت عليهم انعمت هنا فعل وفاعل الفاعل هو التاء مبني على الفتح في محل رفع عليهم جار ومجرور يتعلق بظرف انعمت والجمله هنا لا محل لنا من الاعراب صله الموصول, فراطة الموصول نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فغير هذه بدل من الضمير الموجود في عليهم بدل من الضمير الموجود في عليهم بدل من عليهم او بدل من سراط من... بدل من الضمير موجود في في عليهم يعني المجرور ب تقدير الكلام شراط الذين أنعمت عليهم يعني شراط الذين أنعمت على الذين يعني منعم عليهم نعم غير المغضوب عليهم, عليهم يعني م. أنعمت عليهم إذا كنت إذا كانت بدل من الضمير في عليهم إذن المعنى ماذا شراط الذين أنعمت عليهم غير يعني اذا كانت بدل منها انعمت على غير غير هؤلاء وليس مم. هذا هو المقصود ليس كذلك صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فالصراط بدل من ماذا او غير بدل من ماذا من جهة المعنى تامل المعنى الآن. الان ما المقصود صراط اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم فهي بدل من ماذا يقدروا انها بدل بدل من الضمير الموجود في عليه اللي في عليه نعم تقدير الكلام ممكن ان تعبر لي عن تقدير الكلام اذا كانت بدل من انعمت عليهم يعني انعمت عليهم لو كانت بدل من انعمت عليهم يكون الكلام انعمت عليهم غير المقصود يعني انعمت على غير المقصود عليهم م. هذا هو المقصود هنا هكذا البدل يكون يعني من جهه معنى الايه هذا هو المراد أو أن المرادة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم فيكون في بدل من صراط ولكن لو كانت مثلا بدل أو غير أو فر... بدل من المضاف إلى صراط صراط مضافة ليس كذلك وضيفة صراط الذين أنعمت عليهم لا نظامر هنا, هنا هو يعود أيضاً على الذين على الذين نعم يعود على الذين أنعم الله عليهم تحسنت هو ممكن أن يكون هذا من الضمير في عليهم ممكن أن يكون أيضاً بدل من ماذا من المضاف إليه لأن عندنا مضاف ومضاف إليه أين في صراط ف... الذين مضاف ومضاف إليه صراط ف... الذين أنا عليهم فتكون المعنى غير المغضوب عليهم أي صراط غير المغضوب عليهم بدل من المضاف إليه في نعم هو بدل من المضاف إليه. وقد يكون ايضا بدل من الضمير لأن الضمير هنا يعود على المضاف إليه أيضاً الضمير هنا في عليهم يعود على المضاف إليه يعود على المضاف إليه لا. مضاف إلى سراط نعم عليهم جيد جميل غير مضاف والمغضوب عليهم المغضوب مضاف إليه إضافة غير إليه عليهم أيضا جروة مجروب يتعلق بقوله المغضوب لأن المغضوب اسم مفعول ولا الضالين حرف عطف لا هنا بمعنى غير فهي معطف على غير المتقدمة وظهر إعرابها فيما بعدها فما بعدها الضالين والضالين هنا اسم مجروب بني أن يضعني الكفرة وهذا الله أعلم أسمك يا بارك الله فيك نفع الله بك يا أخير بارك. طيب بقي شيء آخر بقي شيء آخر ننتقي إلى المرحلة الخامسة معنى بإذن الله عز وجل إذن الآن المرحلة الخامسة والمتعلقة بفهم موضوع السورة وما يتعلق به عندنا شيء يسمى موضوع السورة نحن انتهينا في الحلقة السابقة مما يتعلق بماذا بالسباق واللحاق لكن الآن نعود أيضا كذلك للمراحل السبعه من أولها بدأنا بايش أول ما بدأنا بماذا أول ما بدأنا أول مرحلة بدأنا بماذا الكلمة هل كذلك ثم صعدنا بعد الكلمة إلى ما يتعلق بخروف المعاني ثم صعدنا إلى الجمله ثم صعدنا إلى السياق لأن هذه الجمل عبارة عن آية في آخر الأمر ثم هذه الآية هناك سباق وهناك هناك لحاق لما انتهينا من هذه السباق هذا السباق واللحاق وعبرع عن آية ليس كذلك مجموع هذه الآية تكون ماذا سورة. سورة تكون سورة ليس كذلك إذن تكونت عندنا الآن سورة كاملة هذه السورة بكاملها من أولها إلى آخرها لها غرض لها معنى لها قصد أتت من أجله فنريد الكام في هذه المرحلة عن ما يتعلق بموضوع السورة أو ما يسمى بمقصود السورة. مقصود السورة من أولها إلى آخرها. بعد أن انتهينا من السباق واللحاق إذا نتوسع قليلا إلى درجة أعلى وهو ما يتعلق بالسورة كلها من أولها إلى آخرها. لعلنا نقرأ من الذي كان يقرأ معنا؟ أبي السلام. نعم. من الله الله الرحمن الرحيم. المرحلة الخامسة. فهم موضوع السورة وما يتعلق به. المقصود بموضوع السورة إذا أطلق هو المعنى العام الذي أنزلت سورة من أجله أو هو الموضوع الذي تدور عليه آيات صورة ما. هذا هو المقصود بموضوع الصورة أو مقصود الصورة. وهذا الاسم لهذا العلم لم يكن موجودا عند السلف كشئ كثير من العلوم التي كانت ممارسة عند السلف، لكن لم تكن التسمية موجودة في علم النحو والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك. وأريد أن أقف معك قليلا هنا. كثير من العلوم التي وجدت الآن ولها تسميات من قديم الزمان لم تكن موجوده بهذا الاسم عند عند السلف فلا يعترض عليك معترض في علم تسمعه الان ان يقول لك ان يقول لك لأن هذا العلم ليس مذكورا عند السلف أو لم يذكر عند من تقدم من اهل العلم فهذا الادعاء ليس ليس بصحيح لأن هناك علوم كثيره جدا كانت موجودة ولكنها ليس لها تسمية ليس لها تسميه خاصه عندما نتكلم مثلا عن علم البلاغة مثلا علم النحو هل هذه العلوم كانت موجودة قديما في بادئ الأمر لم تكن موجودة بهذه التسميه وإنما نشأت وتطورت شيئا فشيئا وهي قطعا كانت موجودة في الكلام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجدت معه صلاه ربه وسلامه عليه ثم وجدت بعده أيضا كذلك وهكذا فاذا مسألة التسميات لا ينبغي أن تكون محل رد واعتراق إذا قيل هناك علم اسمه علم مقصود السورة أو موضوع السورة فلا يرد على هذا أن يقال أين هذا العلم من كلام من تقدم من أهل العلم خصوصا من كان يعني في زمن الصحابة ومن بعدهم هناك كانت العلوم بسوثة داخلة في الكلام دون أن يكون لها تسميات خاصة انظر مثلا لما تعلق بمصطلح الحديث مصطلح الحديث متى نشأت؟ هذه التثمية متى نشأت؟ إنما نشأت متأخرة جدا نما عرفت يعني بعد في أواسط القرن الرابع ثم جاء القرن الخامس وتطورت قليلا وهكذا حتى القرن السادس يعني أصبح عند عندنا علم يسمى بهذا المصطلح يسمى بهذه التسمية مصطلح الحديث ولكن قبل ذلك لم يكن هناك شيء يسمى بهذه التسمية مع أن علم مصطلح الحديث موجود قديما موجود قديماً جدا موجود في كلام التابعين موجود في كلام بعض التابعين ولكن التسمية إنما جاءت التسمية متأخرة. فعدم وجود التسمية لا يدل على أن العلم ليس له، ليس له أثر، واضح؟ واكمل. وإنما دليل من قال به هو الاستقاء والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله، وهذا العلم أي علم موضوع الصورة لم يطلع كثيرا في كتب التفسير للمتقدمين ولا المتأخرين، ولهذا أسباب أن فيه نوع من الجرأة على تفسير كتاب الله جل وعلا. ولهذا أنكره جماعة من أهل العلم من المتأخرين، وكان هذا الإنكار ردة فعل لتكلف الناس ذكر مقصد الصورة فيها فيها تكلف الوضوء. ثانيا أن كثيرا من كتب التفسير إنما تناول أن, أن كثيرا من كتب التفسير إن من كتب التفسير تناول إنما تناول يعني تناولت أنا قلت تناولت. أن كثيرا من كتب التفسير إنما تناولت تفسير كتاب الله جل وعلا من خلال مدرسة تفسير الآية والكلمات كما هو حال مدرسة أهل الاثر وأهل الراي أما الربط بين الآيات فلم يفرد له أحد من الائمه كتابا في التفسير ممن تقدم وهذه هي الأسباب في قلة الكلام حول موضوع الصورة ولهذا اختلف العلماء في هذا العلم على ثلاثة اقوال القول الأول لا تناس لا تناسب بين الصورة والآيات مطلقا أو غالبا وهو قول جماعة من المتأخرين منهم الشوك... الشوكاني في فتح القدير فقط نعم. هذا القول الآن هناك من يقول من أهل العلم إن السورة لا يقال عنها إنها تنزلت من أجل مقصود واحد ومن أجل غرض واحد لأن هذه السورة في الأغلب أنها تنزلت بحسب الوقائع فعندما يحدث أمر فعندئذ تنزله هذه الآيات في بياني هذا الأمر الذي تنزلت من أجله ثم يأتي أمر آخر واقع أخرى وثالثة ورابعة وخامسة ثم تجمع هذه الآيات فتكون في, في سورة واحدة فيقول كيف يكون هناك ترابط بين هذه السورة من أولها إلى أخيها في معنى واحد والآيات أصلا تنزلت في أوقات مختلفة في أزمان مختلفة في أماتنا مختلفة في بيان أحكام مختلفة فكيف يكون الترابط بين فكيف يكون الترابط بين هذه وتلك هذا قول جماعة من أهل التفسير وهو قد قال به جماعة من من, تأخر من يعني من من كتب في هذا الأمر ومن من شدد فيه جدا الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير وكان يعرض في كلامه هذا بالإمام البقاعي في كتابه ماذا في كتابه سيأتي الآن تأمل الآن أن أتكلم الآن بين إمامين سيأتي هذا الكلام بين الإمام الشوكاني رحمه الله وبين الإمام البقاعي الإمام البقاعي صنف مصنفا جليلا في هذا الباب كبيرا والإمام الشوكاني رحمه الله اعترض عليه في هذا الشأن نريد أن نقف قليلا بين هذين الإمامين فانتبه للكلام هنا انتبه للكلام هنا لأنه سيفتح لك أمرا في القول الوسط بين هذا وذاك ومن الذي اختار القول المتوسط بين هذين الإمامين أرجو أن تنتبه للكلام لأنها محل خلاف ولا تظن أن لما عنونا لهذه المرحلة بموضوع السورة أن معناه أن نقر هذا تماما في كل سورة لا ولكن هناك قول وسط لابد منه وقد استخدمه أهل العلم الأكابر من المحققين من المفسرين في هذا القول وهو مهم ومفيد جدا فيما يتعلق بفهم كلام الله سبحانه وتعالى لعلك تقرأ شيئا من كلام الإمام الشوكاني بدءا قال الإمام الشوكاني في فتح القدير اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائلة فالأوقع أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عن في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب، على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلاغاء، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى، حتى أفردوا ذلك بالتصميم وجعلوه المقصد الأهم من التأليف. كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسب ما ذكر في خطبته نعم هذا هو القول الأول تلحب قوة كلام الإمام الشوكاني رحمه آه. الله تكلم كلاما شديدا عن <تصفيق> هذا الأمر ننظر في المقابل إلى كلام الإمام البقاعي في هذا الشأن القول الثاني أنه ما من آية أو صورة إلا ولها موضوع خاص بها وما من آية إلا ولها مناسبة بينها وبين الآية التي قبلها وهذا هو القول الذي نفره برهان الدين إبراهيم بن عمره البقاعي المتوفي سنة 85 و800 في كتابه نظم الضرر في تناسب الآيات والصور واختاره الصيوطي وغيره نعم هذا هو القول الثاني وجنح إلى أن كتاب الله عز وجل محكم ومعنى أنه محكم معنى أنه كل آية بينه وبين التي تليها ترابط بل بين كل سورة والتي تليها ترابط ولذا تكلف الإمام البقاعي رحمه الله في كتابه هذا الكبير الجميل نظم الضرر في تناسب الآيات والسورة يعني تكلف تكلفا كبيرا في الربط بين السور وأن ما من سورة إلا لها معنى خاص بها وهذا المعنى مناسب السورة التي التي تليها فاجتهد في هذا ويعني في الكلام جدا عن هذا الأمر وعندما ترى كتابه سترى شيئا عجبا حقيقة ترى يعني قوة الذهن في محاولة الاستنباط للمسائد لكنه لأجل ما فيه من التكلف تارة تطمئن إلى كلامه وتارة نوعا ما تنقب من هذا التكلف الذي قد يطرأ في بعض المواطن بل في كثير منها إذن هذا القول الثاني ننتقل بعد ذلك إلى القول الثالث والذي أريدك أن تنتبه له وأن يعني تصغي سمعا إلى كلام الأئمة رحمهم الله في هذا الباب لأنه مفيد جدا فيما يتعلق حتى استنباط مسائل الحلال والحرام ليس فقط فيما يتعلق بالأمور يعني العقدية القلبية لا حتى في مسائل الحلال والحرام بل حتى في مسائل التربية والأخلاق في تهذيب الناس وفي تربيةهم وفي تهذيب النفس قبل ذلك ستستفيد كثيرا فيما يتعلق بموضوع الصورة وكيفية الاستنباط منها في فهم كلام الرب سبحانه وتعالى نعم لعلك تواصل عبد السلام القول الثالث. أن ما من صورة في الأغلب إلا ولها موضوع تضور عليها وكذلك الآيات فالآية في الأعم الأغلب تكون متصلة بما قبلها وما بعدها لكن لا بد لمن أراد أن يخوض في هذه المثالك من أمرين الأمر الأول أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات من دون تكلف ولا تنطع على خلاف ما جرى من البقاعي رحمه الله الأمر الثاني أن يكون الخائض في هذه المسالك عالما لأقوال السلف في تفسير الآيات والصور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعا معينا وأن يكون مطلعا عارفا لعلوم البلاغة بفرعها الثلاثة البياني البديع المعاني أحسنت بارك الله فيك. إذن لا مانع من الخوض في هذا المسلك على هذا القول الثالث ولكن أولا هذا الاستنباط وهذا يعني الاستنتاج من هذا الترابط لا يكون في كل كتاب الله سبحانه وتعالى قد لا يظهر لك في كثير من المواطن إنما قد يكون أغلبي أو قد يظهر لك في كثير من المواطن ايضا ولكنه لا يكون عاما في كل السور هذا الامر الاول الامر الثاني هناك امر لا بد ان تنتبه له انه ما كان ظاهرا بينا حتى مقبولا عند السامع مقبولا عندك انت مقبولا عند اهل العلم عند طلبه العلم عند السامعين لمثل هذا الكلام بدون تكلف فهذا هو الحق وهذا هو الصواب أما ما كان فيه تكلف وتلحظ أنك تحتاج إلى كثير من المقدمات والممهدات والتوطئة حتى يقبل منك هذا الكلام فهذا لا داعي له هذا لا داعي له الكلام عن مقاصد السور وعن موضوع السورة وإنما خذ الكلام السهل اليسير الواضح الجلي الذي يفرح به من سمعه أما الكلام الذي تحتاج أن تقنع فيه من أمامك إقناعا بالحجة والبرهان ونحو ذلك ومقدمات ومطولات فلا داعي له فإن التكلف في هذا الباب لا داعي له مطلقا وإنما هو من بابي أنك إن أحق به أخذت منه علما لطيفا جيدا مناسبا في سعة الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى وهذا تجده في كلام كثير من المفسرين المحققين وسنأتي إلى ضرب أمثلة على هذا الكلام نعم الأمر الآخر، أبي السلام، الأمر الآخر أن الذي يتكلم في هذه المسائل لا بد وأن يكون عانما بكلام السلف رحمهم الله في التفسير. لأنك إن استنباطك، استنباطا وأبعدت فيه عن كلام السلف، فقد أخطأت. فقد أخطأت. إذن إذا تكلمت في هذه المسائل، لا بد وأن يكون هناك رابط بين كلامك أنت واستنباطك هذا وبين كلامي. كلام السلف كلام الصحابة كلام التابعين كلام, كلام الأيمن رحمهم الله في تفسيرهم لكلام الله أما إن استنبط شيئا هو معارض لكلامهم مخالف لما جاء عنهم فاعلم أن هذا التفسير الذي أو هذا الاستنتاج الذي ظهر لك ليس بصحيح وأن هذا المقصد الذي ظهر لك في هذه السورة أيضا ليس بصواب فإذا لا بد أن يكون هناك عدم تخالف عدم تعارض بين كلامك وبين كلام السلف رحمهم الله نعم أتمل وهذا القول الثالث هو... وهذا القول الثالث هو القول الأقرب وهي طريقة ابن العربي في تفسيره فقد ذكر أنه ألف كتابا كبيرا في ذلك ومنهم الرازي في تفسيره فقد ذكر أو ذكر هنا ذكر ذكر <تصفيق> ومنهم الرازي في تفسيره والطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير وقرره أيضا الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ويستخدمها شيخ الإثام بن ثيمية وتلميده ابن القيم وجماعة من المحققين من أهل العلم احسنت بارك الله فيك نقف عند هذا الحد ونواصل باذن الله عز وجل فيما نستقبل اسال الله عز وجل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا واساله سبحانه وتعالى ان ينور قلوبنا وبصائرنا واسماعنا وجوارحنا بكتابه صلى الله عليه